صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي صبرا يا نفسي مع الله والقدس تنادي والقدس تنادي والقدس تنادي صرخت يا الله صبرا فطريقي صبرا فطريقي صبرا فطريقي و الحور تنادي و الحور تنادي و تنادي للربان اتذكر لما قدعتك قد يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والاشواق حملت سلاحي ورفعت دوائي ومضيت قاتل في الاعداء في الجنه اشدو وارتل احدو وارتل اعداء وبنيها وأعانق أهلي والإطلاق